بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا يحسب أن ما له أخلده يحسب أن ما له أخلده كلا لجُبَذَن في الحُطمة كلا لجُبَذَن في ما, وما أدراك ما نار الله كمال وما الله كمال الحكمة. ناهو الله الموقده. ناهو الله الموقده. التي تطلع على الأفيدة. التي تطلع على الأفيدة. إنها قصده في عمده ممدده إنها عليهم قصده في عمده ممدده